قُلْ إِنَّ مَكْمَكُمْ I <laughs> Doom The POM But فَأَوْسَلْنَا عَلَيْكُم رِيحًا صَفًّا فِي أَيَّامٍ مِّنْ نَّحْسٍ نُّذِيقُكُمْ Urilla Why am I وقالوا لجلودهم لما شجد